بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون بناكم ويستحيون نساءكم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 وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرج أنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنihilكن الضالين ولا نسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه فاستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليد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 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُطْوَانَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَنُومَ أَنْفُسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنَّكَ كَفَرْتَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقو مما رزقناهم ويوفقو مما رزقناهم سرّهم وعلانية من قبل أيّات يوم القيّم فيه ولا خنال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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْنِّيَلَ وَالنَّارَ وَأَتَكُم مِن كُلِّ مَا سَانَتُمُ وَإِن تَعْدُونِ عَمَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَنُومُ كَفَرٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ نَضَرًا كَثِيرًا مِّنَ الناس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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إلَيْهِمْ طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْنِفَ وَعْدِهِ الرُّسُلَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ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 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب